الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لَهُ تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى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 إلى طعامه أن فبنا الماء صب ثم شقنا الأرض شق فأن فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة